نجوندك يا اسامه نحن كلاب شهداء نحن رمدان عبادات ربنا درود منين يلقوا من الاخوان دينه العراق والله لو وجدت قليلا الى ساحات الناس جنتك يا أسامى نحن طلاب شهاداء نحن رهدان عبادة دربنا درب منير إذن لدي الدنيا ثوية أيها الشيخ الجليل وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهدي وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهديد اندعى الداعين الاصرى يلقى منا اليوم كثرا عزمنا لا للمدلة للمعالي يستطيل اندعى الداعين الاصرى منا اليوم كثر عزمنا دار المدنة للبعالي يستطيب لدي الدنيا دوية أيها الشيخ الجليل وارفع الصوت قوية مثل ما كان الهديد ما كان الهدي